رباه إني مذعن وفقير متذلل مما جنيت كسير تتزاحم الآهات بين جوانحي والقلب فيه تبتل وزفير فاغفر إلهي كلما أذنبته فالدمع من فرط الذنوب غزير فلأنت أعظم من يجود بعفوه وأنا المقر وشيمة التخصير خذ بيدي فإني مبحر عزمي بأغلال الذنوب أسير ألاوك العوض ما جرت أنهارها والنفس في فلك الشتات تدور من للمسي إذا رددت يقيله ولم القنوط وذو الجلال غفور كل المعاني لا تطال ثناؤه تجثو أمام جلاله وتموته رباه إني مذعن وفقير متذلل مما جنيت كسير تتزاحم الآهات بين جوانحي والقلب فيه تبدل وزفير فوير الى الله كلما ذنبتو فالدمع من فرط الذنوب غزير فلا انت اعظم من يجود بعفوه وانا المقر وشيمه التقصير كما كتبنا في علاه قصائدا مشبوبة يتقاصر التعبير من أتقن الإنسان قوم خلقه حسنا فما في الكائنات نظير يا من خلاقت الكون يلهج بالثناء كل الوجود إلى علاك يشير فلك المحامد بامتدادات المدى ما افتر ثور تنفس نور